الناس صدق جنس والعالم أشكال والطيب بهل الطيب دايم علامة والطيب ما نجني من كثر الأموال إلا الذي يعرف طريق الشهامة الناس صدق جنس والعالم أشكال والطيب بهل الطيب دايم أثرى إلا الذي يعرف طريق <تصفيق> رجل نعبد ربه على كل لحوال يصوم شهر واجتهد في قيامه رجل الشهمال ينتقي زين الأجوال تعرف وقر لحك في كلام الناس صدق الناس والعالم مش والعالم مشكل طيب في كل الأفعال لجل الحلال خافيا كل حراما بالروس للجار للجا مخطى ولا مال واليا صدف تراح يبدي سلاما الناس صدق جناس والعالم أشكال والطيب بأهل هلا الذي يعرف طريقه الشهامة البذل في المعروف دايم على البال يرجي الكريم يخاف يوم القيامة هذا هو الطيب على الطيب ينهال ونمر بين الناس طيب على مال الناس, الناس صدق الناس ولا Altyazı